Hei de hei de sanqa Dit de t'painix Ja Ja Ja Hei de hei هي الهم والخنقه هي الغم والظلم هي تحنك في هي حياتك وحياتهم حتى هما حياتنا كاملين منطايين بين هي الغم والظلم هي تحنك في تيكتاك هذه حتى هما حياتنا كاملين منطايين بين دروب الزنقه نمليو على الزنقه بلا ما نحسوها باش حياتي وقيت حتى انت جاوبيني باغي نعرف دايم هذا الشيء شنو دا اللي هالشسي من القلايا للحبس قعدت فيهم واخا عايشين كثروا فيك المصايب ضربوا ولهبوا الغاشي خرجنا لك بوجه باين وخرجتي بوجه كاشي ما تشوف فيك ناس كبار وصغار سلا ما شفنا منك اربحش وافشينا غير العيب حياه لا حياه الزنقه اشناك غائب قريتي لنا جمله واحده عيش تشار ترى العجائب ما عندكش باش نفعينا ولا حنايا نفعوك بينتي طريقك نحسو فيها تقش الخوك واللي بقى يدير فيك طريقك صعيبه شوف قرهتينا في ديورنا M'n'a b'nà n'a fàquer o fàu i guèr kifà, aix g'n'a aixouc M'ha xe lina al'a aixol, n'a d'arxilina l'a blouc N'a xeixat l'walidina, t'fàquer, haki, k'n'te be'alouc Ia m'a ho m'a n'a fàuq, Ia m'a ho m'a n'a alouc Bist, haix d'arna l'ifbalna, o'aixacna هذه حياتي حياتهم والخنقة <تصفيق> هي تغمض عين حياتي ديك ضيقة هذه حياتي وحياتك وحياتهم حتى هما حياتنا كاملة طايعين بالدروب الزانقة هذه حياتي الصنطة حياتهم والخنقة هي هادي حياتي وحياتك وحياتهم حتى هو ما حياتنا كاملين مضايعين بين دروب الزنقا يدي تنملتك بديتنك جب عليك يا الصنقا انت يا شريفة بصح سيستامك نار وحارقة انت يا غابة والدياب فيك هوم الناس وهكا حياتك عايشينها والله حد لباس عايشين بين الدروبة القوية كل الضعيف انت والحبس ها السيستام كيف كيف انت فيتها بالحرية اللي ما عند امها قيمة في هاد البلاديام يا تسترت حت هاد الكليمة فيك عارف ناس صحبة وعار عرفنا رجال وعرفنا شميته مخرقه قاعلي دست على الراس مزيانه وفي صالحه وفيك درير يخسره وفيك لبطين يطيحه علامك بوحده علام كله فطيح علام الإيج دراماي علام الدرب والجرح علام الكريساج علام الاحتيال والنصب وكله علام وصحابه نايت بيناتهم الطرب بل بل يعرفنا هنقاك وإحنا يا دريري صغار ماكشفنا ما الويل اشربنا منك لمرار كنتي لنا أم وماكينش لحنان في قلبها وشكينا الشي أم كتأكل في ممكنش العفرق حتى لما انا متبر منك اي انه تبرمنك انتي ضيعتي حياتين هذه حياة الصنطة الهم و الخنطة الغم و الضل هي強 siteفن تيك تقا هذه حياة و حياتي و حياة حتي هما نحياتنا كاملين و حياة الهم و الخنطة حياة الغم و الضل حياة الغم و الضل Hani fatig حياتي وحياتك حياتهم حتى هما حياتنا كاملين ما ضايعين بين دروب الزنقه حيات الزنقه حيات الغم والظلم هذه حياتي وحياتك حياتنا كاملين هذه حيات الزنقه حيات الغم والظلم هذه حياتي وحياتك حياتنا كاملين ما ضايعين